الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإلم تفعلوا فاذنوا بحرز من الله ورسوله وان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون